ذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كننا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير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 قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمدنا به وعليه توكلنا فستعلقون من هو في ضلال مبين أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ